كوبر بتكس ن ن ن ن ن يلا يا خليل يا ليلي يا و لما وقف الازمة محد تسمى لي اخسارت الجدعانا هتوحش ما سعدت البيت غمضت عينك بقى تتغفل اللي مالك الكل يحبت و انت تبضل تسترقل مع ناس خسيسة انا تسترقل ضيعت فلوس كتيرت و تردت خيارتني كنت بحوش قطتها ماشا و عملت حاجك و عليك و كنت بباشي وسعدت البيت البيت Undi assab Allah beiaa, tunesi pekka ja Weihnemikel Arviva, you car mold Charl cort! Samre m domain'l Vay violon Edi kesad? Baby! Pid bit ok cargaidalted, maamit 1200 Ba être bundle es laüm说ikute di al eer Hot es vливudum ehet ilumili Dab aug gestusad ilgann. Esaries سعدت البيت ضيعت فلوسك ليه, فلوسك ليه؟ البيه البيه البيه البيه سعدت البيت البيت البيت البيت البيت سعدت البيت ضيعت فلوسك ليه يا بي عين الهوى حبوا لي من قلبكم طلع عمري كنت الجولة دايما انا دعوكم ولما قالي الحال صباحوا الصحابة اندالي اوان طالع خال انا اجبكم هنا في شوان تلعب معي تستحمل ملك وقف خايد مبارد انا عمري منسى الحساب متأكل ليه على رزقك يبا مستعدل فبالاش تحمل خطير في عش ده ببير اللي يخش بيكلاس وحرّي وكلام كتير جاي من الهنال لك منزل كله بيخلح وسعدت البيت البيه, البيه البيه البيه أسعدت البيت أسعدت البيت ضيعت فلوسك فلوسك دي وسهرت صهركا لدول عاما عارموا قاعدة للصبح معانا عايشين بكف معيشين داوانا دايما بننسى اللي بينسانا هتح مش بي. هفتح مرزين خانسان وياك منهية عصلي الكلام كتيل <تصفيق> ويلا ترحي شدك مرضية وسعدت البي البي البي البي اسعدت البي اسعدت أسعد أسعد فلوسك, فلوسك وسعدت I do